عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إليّ وأقربكم مني يوم القيامة أحسينكم أخلاقا وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني أساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفاهقون